ان الذين كفروا باياتنا سوف ن슬يهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما